اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام